قول الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلَى الحَقَّ أَحْقَقَ أَن يُتَبَعَ أَمَلَا يهدي إلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء